الحمد لله واحمد القهار العزيز الفقار ا م ك د ر الليل على النهار ت ذ ك ر ة من ا ل ق ل و ب و ا ل أ ب ص ا ر و ت ف س ر ة لاولي ا ل أ ل ب ا ب والاعتبار الذي ايقظ من خلقه م ن ا س ت ف ا ه م فزهدهم في هذه الدار واعانهم على توحيده واتباع نبيه وجهاد عدوه و إ د ا م ه الاذكار أ ح م د ه وابلغ حمد و أ ذ ك ا ه و أ ش م ل ه أ ن م ا ه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله سميع يصنع ا ل أ ص و ا ت باختلاف اللغات مع تفنن الحاجات ويجيب الدعوات رب ا ل أ ر ض ي ن والسماوات بصير يغفر لبيب ا ل ن م ل ة السوداء في السخط الصماء في ا ل ل ي ل ة الظلماء ويجيب الدعاء رب ا ل أ ر ض ي ن والسماء وأشهد أن حبيبنا وأميرنا وقائدنا وأسوتنا محمد رسول الله نشهد أنه قد بلغ وأدى الأمانة ونصح وكشف أن أنه الأمانة الأمة نشهد الله الله به الظلمة وكشف الله به محمد قد حبيبنا فمح بلغ الرسالة الظلم الغمة ف أ ن ط ق الله به ا ل س ن ة عن الحق بكمى و أ س م ع الله به آ ذ ا ن ا عن الحق صمى وبصر الله به قلوبا عن الحق غلفى صلوات ر ب ي وتسليماته عليه ثم اما بعد أيها الإخوة الكرام نبقى في تحدثت لخطتين ماضيتين عن الاقتصاد الراسمالي في ا ل خ ط ب ة ا ل أ و ل ى من و ج ه ة ا ل ن ظ ر ي ة وفي ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة في ق ر ا ء ة ع م ل ي ة لهذا النظام الاقتصادي وما احدثه في العالم من خراب ودمار وكيف د م ا ر و تعمل مؤسساته ومعابده لترسيخ مفاهيمه وقيمه و أ ب د أ من اليوم في الحديث عن النظام الاقتصادي ا ل إ س ل ا م ي ولكنني قبل ذلك ساقدم بمقدمات ف ك ر ي ة ذلك ل أ ن العقل الفقهي والمنهج التفكيري تجاه قضايا الفقه ا ل إ س ل ا م ي لحق به دمار من مرجعيات ع ش ر ة هذه المرجعيات ا ل ع ش ر ة أ ث ر ت في م ن ه ج ي ة تلقينا لنصوص الكتاب و ا ل س ن ة ب ط ر ي ق ة جعلت المخرجات التي نخرج بها بعض النظر في النص مخرجات تناقض النص نفسه و ل أ ن ن ي س أ ذ ك ر كثيرا من ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة التي ربما يستغرب لها الناس وربما يستهجنها البعض عندما أ ت ح د ث عن الاختصاص س أ ط ر ح ر ؤ ي ة غير التي تطرحها مجامع الفقه ا ل إ س ل ا م ي اليوم وغير التي تطرحها حتى المجلس العام ل ل ب ن و ض والمؤسسات ا ل إ س ل ا م ي ة أ و حتى ه ي ئ ة المحاسبه والمراجعه للمؤسسات ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ا ل ي ة ذلك ل أ ن خللا عظيما لحق ب ا ل ع ق ل ي ة ا ل ف ق ه ي ة جعل مخرجات ث ا ل عباره عن م ح ا ك ا ة في المصاعات ا ل غ ر ب ي ة ل د ي ه ا وسير على ذات منهج الترسيم والتخطيط والتفكير الذي وضعه الغرب مع محاولات خ ج و ل ة خ ج و ل ة ل أ س ل م ة هنا وهناك ومن ثم إ ع ا د ة إ ن ت ا ج الفكر الراسمالي نفسه لكن على أ ل س ن ه شيوخ و علماء ومفكرين إ س ل ا م ي ي ن لا على لسان آ د م سميث أ و فريدك انجليز و غيره من أ ص ا ب ي ن الفكر الراسمالي ل ي أ أ ق و ل ح ك ا شرعية واضحة ا هذه أ ح ك ا ا م ل ش ر ع ة عدة、بصول. الفصة الأول قاعدة اقتصادية تجتمل خمستاشر على بصول الأول الفصل الثاني المؤسسات الإقتصادية ا ف كيف ر س ا الإقتصاد الإسلامي ا س ي ل ص ل الثالث كيف توضع موازنات الدول أو و م او ز ن ا ا ت ل د ل ل ل ة ا ا إ س مواردها ي ي ة ما ح ص ومصاريفها مع إ ج ر ا ء م ق ا ر ن ة بما ي ض ع الناس اليوم من موازنات والفصل الرابع والأخير هو جملة محرمات كبارة الآن وتمت شرعنتها تحت باب ا ل م ص ل ح ة وتحت باب الفقه المقاصدي هي إ ع ا د ة انتاج ل ل أ ز م ة نفسها إ ن ا ل أ م ة لم تحكم ب ا ل إ س ل ا م منذ قرون ولذلك كل المحاولات كل التي حاولت ا ز م ة ا ل س ي ا س ة والاغتصاب لم تفلح في جمع ا ل أ م ة وتضمين ج ر ا ح ه ا و م ع ا ل ج ة مشاكلها ل أ ن ه ا عندئذ لم تحكم ا ل أ م ة ب ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا حكمتها بمخرجات غ ر ب ي ة مؤذبه لم تسمن من جوع ولم تغن من جوع ولم تذهب ع ن ى الخوف هذه م س أ ل ة س أ ك و ن فيها من الجراه بمكان ومن الحديث الواضح الصريح بمكان نحن ب ح ا ج ة إ ل ى ث و ر ة عقل و ث و ر ة فقه و ث و ر ة إ ر ا د ه لكن يما وشعوبنا ا ل م ك ل و م ة الجريحه ة هي ت و يوم ل إلى الإسلام هي ت ن ت ق ف هذه الحركات لكي تحكم بمحمد عليه الصلاه والسلام هي تاوي الى دينها من بعد أ ن جربت أ ن ظ م ه من بعد الاستحمار وخروجه ع م ي ل ة غ ر ب ي ة ج ب ر ي ة أ ذ ل ت ا ل أ م ة و ن ه ض ا السرواتيا ثم يمن بعد ذلك تتبخل في ح ل ق ة ش ر ي ر ة ع ظ ي م ة كذلك م ر ة أ خ ر ى من إ س ل ا م م ع ت ل بموافقات م ؤ س س ة ت ا ن ليس إ س ل ا م ا محمديا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الكرام الفق الذي يوجد ا ل آ ن رغم ما يقوم به م ح ا و ل ة للاستدلال سواء كان فقها شعائريا يتعلق ب ا ل ص ل ا ة والصوم و ا ل ذ ك ا ه والحج أ و فقها شرائعيا يتعلق بالقانون والاقتصاد والحفظ و ا ل ح ر ب ة في المعاملات أ و كان فكرا عقائديا يتعلق بالتصورات ا ل ك ل ي ة ل ك و ن و ا ل إ ن س ا ن و ا ل ح ي ا ة رغم كل محاولات المتحدثين بهذا الفقه في مجالاته الثلاث الا ث ل ث إ ل انهم أ تحت ضغط مرجعيات ع ش ر ة هي التي شكلت تراثنا الفقهي وهي التي شكلت تاريخنا السياسي والاقتصادي منذ أ ن انتهت خلافتنا ا ل ر ا ش د ة على منهاج ا ل ن ب و ة ولذلك لم تفتح هذه التجارب ا ل ب ش ر ي ة من بعد ثلاثين عاما بعد وفاه رسول الله أ ن تجد رسما أ و ختما نبويا يشهد ل ه ذ ه ا ل ص و ا ب ي ة و ا ل ر ش ل وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ه و واضح عظيم الوضوح وهو يقول ستكون فيكم ا ل ن ب و ة ما شاء الله أ ن تكون ثم تكون خلافا على منهج ا ل ن ب و ة انتبهوا الى عباره على منهج ا ل ن ب و ة ثم هذا النبي الشهيد علينا كيف اذا, إذا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيده آ ي ة في ص و ر ة النساء أ ب ك ت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوم ي ق م شاهدا على ا ل أ م ة ي ش ه د لها أ ن ه ا قد بدلت دينه وحرفت شرعه و ن ق ض ت إ س ل ا م ه يوم يؤتى بالنبي شهيدا علينا فيقول ما هذا الذي ح ر م ت ه عليكم ولا هذا الذي أ و ج ب ت ه عليكم النبي الشهيد علينا يقول ستكون فيكم ا ل ن ب و ة ما شاء الله أ ن تكون ثم تكون خلافه على منهاج ا ل ن ب و ة هذا ختم نبوي خذف ما, ما اعظم نكبتنا ك ا م ة وما أ ع ظ م خذلان ربنا لنا إ ذ لم تمض ا ل ا م ة على منهج ن ب ي ابعد وفاته الا ث ثلاث, ثلاث عام فقط لم تبق ا ل أ م ة على منهج محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولم تبق ا ل أ م ة على شرع الله المغسل إ ل الا ث ثلاثين ي ن عاما ث س ن ة ستكون فيكم الخلاف على منهاج ا ل ن ب و ة ثلاثون عاما ثم يرفعها الله إ ذ ا شاء يرفعها ثم يكون ملكا عروضا ثم ي ر ف ع الله لم ي س م ع على م ن ا ج النبوه ولم ي ع ظ ى ب ش ه ا د ة ت ش ر ح وضعه السياسي ومخرجاته ا ل ا ق ت ص ا د ي ة و ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل ف ق ه ي ة يوم ا ح ر ف ت ا ل ا م ة عن ماذا قال محمد إ ل ى ماذا قصده ثم يكون ملكا عضوبا ثم يرفعه الله إ ذ ا شاء يرفعه ثم يكون ملكا جبنيا ثم يرفعه الله إ ذ ا شاء يرفعه ثم تكون خ ل ا ف ة على م ن ه ذ ه ا ل ن ب و ة سنعود م ر ة أ خ ر ى لكننا لا نعود بهذه ا ل ث و ر ة ا ل ص ح ي ح ي ة نعود بهذا الكلام ا ل ص ر ي ح نعود بهذا النقد الواضح لسراتنا ا ل ف خ ذ ي نعود يوم نتحرر من مرجعيات ب ا ط ل ة ع ش ر ة هذه المرجعيات بها نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونتزوج ونطلق و س ا ظ ر م امثله في الظلام وامثله في الصلاه وامثله في الصوم تقوم على مرجعيات ط ا ط ل ة رغم كل محاولات المتفيقين هؤلاء أ ن يستجلوا بالنص إ ل ا أ ن ه م جعلوا النص محكوما لا حاكمان ومتحكما ف ي ه لا م ت ح ك م ا إ ل ي ه فالكلام الذي تقوله عن الاقتصاد رغم وضوح النصوص هنالك نصوص و ا ض ح ة في ا ل ج م ا ل ي نصوص و ا ض ح ة في م و ا ز ن ة ا ل د و ل ة نصوص و ا ض ح ة في ا ل ط ر ا ئ ب و ا ل م ك و س نصوص و ا ض ح ة في التعامل مع المنظمات غير المسلمه في مجال البيع والشراء والاقتصاد نصوص و ا ض ح ة لكن هذه النصوص ق ب ر ة وما ظهر منها أ و ل ى هذه النصوص بعد الثلاثين عاما ل ت ي شهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ل ع م ة أ ن ه ا ستظل على منهجه وشرعه هذه النصوص كانت بين ثلاث ة طرق في التعامل ط ر ي ق ة تاويلها و ط ر ي ق ة إ ه م ا ل ه ا ودعوى نسخها و ط ر ي ق ة تبديلها وتغييرها ثلاث ص ر ق في التعامل مع هذه النصوص ايها ا ل ا خ و ة الكرام ما س أ ق و ل ه اليوم لا يصبح م ق د م ة فقط للتعامل مع ق ض ا ي ا ا ل ا خ ت ص ا ر بل م ق د م ة لكل واحد منا ل إ ع ا د ة التدين ل إ ع ا د ة تقييم تدينه و إ ع ا د ة تقييم ما يتبناه من أ ف ك ا ر ومواقف وصورات نسبها ل ل إ س ل ا م ومرئيات ل إ ع ا د ة م ن ق ب ه الحزبي وانتمائه الجماعي وتمذهبه الفقهي وتحسنه الفكري العقائدي ل ي س فقط هي م ق د م ة بين يدي ما سابينه من أ ح ك ا م ص ر ي ح ة و ا ض ح ة هذه ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ت ع ل ق ة بالاقتصاد إ ذ ا ما حكمت بها ا ل أ م ة اليوم صارت اغنى أ م ه و أ س ع د أ م ه صارت الامه التي يمكن أ ن أن تقدم و ل أن ت ق للعالم نموذجا تقول هذا هو أ ن ا لا أ ن تقدم ن س خ ة م ش و ه ة من ا ل آ خ ر هنالك ع ش ر مرجعيات ف ا ص ل ة لابد أ ن نحرر منها عقولنا ووجداننا الوجدان التديني نفسه لابد أ ن يتحرر من هذه المرجعيات والعقل الفقهي نفسه لابد أ ن يتحرر من هذه المرجعيات وهناك خ م س ة قواعد و أ س س للتعامل مع النص هذا الموضوع س أ ق و ل ه اليوم بين يدي خ ط ب ة ا ل ا خ ت ص ا د ا ل إ س ل ا م أ و ل م ر ج ع ي ة يجب أ ن نتحرر منها و أ ن نبينها بوضوح بطلان م ر ج ع ي ة ا ل ك ث ر ة مرجعية الكثرة. بطلان مرجعية الكثرة أ ي أ ن هنالك بعض الناس لهم ميلان للحق الحق هو ما كان عليه الاكثرون وما كان عليه ا ل ق ل ة فهو باطل لا يمكن أ ن يضل الاكثرون ويصيب ا ل ق ل ة لا يمكن أ ن ي خ ت ر ميتين عالم ويصيب عالم هذه ا ل م ر ج ع ي ة شكلت تراثنا الفقهي حتى أ ن ه ا اظهرت مرجعيتين باطلتين في وصول ومصادر التشريع ا ل إ س ل ا م ي م ر ج ع ي ة ا ل إ ج م ا ع و م ر ج ع ي ة الجمهور يقول لك هذا الرجل خالف الجمهور هذا خالف الجمهور يقول لك الذي يقول ب هذا الكلام لقد ذهب الجمهور إ ل ى كذا الفقه الجمهوري والفقه الجماهيري والفقه الذي يقوم على ا ل ا ك ث ر ي ة هذا فقه باطل الحق لا يعرف بمن وقف معه والحق لا يعرف بكم من وقف معه و إ ن م ا الحق يعرف بدليله وبرهانه فمن اظهر على موقفه حجه وبرهانا يبطل به براهين وحجج ا ل آ خ ر ي ن يقيد مطلقها ويخصص عمومها ويبين مجملها و ي ن س ق محكمها فالحق معه ولو كان وحده ولذلك كان ابن مسعود يقول الجماعة هي, الحق ولو كنت وحدك الجماعه هي الحق ولو كنت وحدك الحق يعرف بما هو دليلك وانظروا إ ل ى ذ ن ب ا ل ك ث ر ة في ا ل ق ر آ ن يقول ربنا تبارك وتعالى و إ ن قطع أ ك ث ر من في ا ل أ ر ض يضلوك عن سبيل الله ولكن أ ك ث ر الناس لا يؤمنون ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولكن أ ك ث ر الناس لا يشكرون وقليل من عبادي ا ل ش ك ر إ ن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وقليلا ما هم لا ع ب ر ة ل ل ك ث ر في ا ل ق ر آ ن الرجل يرى ح ر ا م وقد حرمه الله في كتابه والواجب وقد أ و ج ب ه الله في كتابه ثم يخرج من بطن ي كتاب ا ل س ن ة الصحيح إ ل ى الخارج يرى مالكا والشافعي ة وابا ح ن ي ف ة و ا ل أ و ز ا ع ي وسفيان الثعيين وسفيان الثوري وابن ي ض الحنبلي وابن عثر العطلاني و ا ل إ م ا م النووي والزرقاني وغيرهم يقولون بغير ما قال النص فيرتحب يخاف يتردد لا يمكن أ ن اكون أ ن ا وحدي او نصيب وهؤلاء جميعا المخطئون لا بد أ ن نضع م ر ج ع ي ة ا ل ك ث ر ة تحت أ ق د ا م ن ا م ر ج ع ي ة الكثره هذه أ و ل م ر ج ع ي ة يجب ان نحرر منها الوجدان الديني م ر ج ع ي ة ا ل ك ث ر ة وخذوا معي أ ي ه ا ا ل إ خ و ة مواقف خالت فيها فردنا الجمهور وبين الله أ ن الحق مع هذا الفرد لا مع الجمهور وشارى بدر وسارة والجمهور كان منه محمد عليه الصلاه والسلام لكنه وقت ذاك لم يكن يصدر عن وحي ه وانما عن تقدير سياسه وشارى بدر عندما شاور الرسول عليه الصلاه والسلام فيهم الصحابه ق ا له ساره بدل ماذا نفعل لهم قال عثمان ب عفان وابو بكر ا ل ص د ي ق نرى أ ن نطلق ص ر ا ح ه م و أ ن نمن عليهم لعل ذلك يؤلف قلوبهم ف أ ي د ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل وابو ثلاثة الرسول عليه الصلاة والسلام أ بكر وعثمان أ م ا عمر فقال يا رسول الله إ ن ي أ ر ى غير ما ترون أ ر ى أ ن تدفع إ ل ى كل واحد منا ذوي قرابته من الاسرى فنقوم على رؤوسهم بسيوفنا حتى يعلم المشركون انه ليس في قلوبنا رافه لهم فنزل القران مؤيدا لعمر لمواجهه محمد عليه الصلاه والسلام وابي بكر وعثمان ما كان لنبي ان, أن يكون له أ س ر ى نزل ا ل ق ر آ ن مؤيد لعمر بن الخطاب موقف ثاني أ ب و بكر الصديق في موقفه من المرتدين لقد وقف جمهور ا ل ص ح ا ب ة مخالفين ل أ ب ي بكر قال يا أ ب ا بكر جيشنا على أ س و ا ر الروم و ا ل أ م ة م ك ل و م ة في نبيها فنرى ان نسكت عن عن مانع ا ل ز ك ا ة ولا نجبرهم على دفعها ولا, ولا نسل في وجوههم سيفا لا نفتح ج ب ه ة د ا خ ل ي ة وهنالك جبهات ف ا ر س ي ة لا ن ك ل م ا ل أ م ة في قتال بعضها لبعض وهي م ك ل و م ة بمقتل نبيها بموت نبيها هكذا مضى المنطق لكن ابا بكر كان يقول قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ت ان م ق ا ت ل الناس حتى يشهد ان لا إ ل ه الا الله واتي ر ص و ل الله و ي ق ي م ا ل ص ل ا ة و ي ؤ ت ا ل ز ك ا ة ف إ ن فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم واموالهم إ ل ا بحق ا ل إ س ل ا م قال و ا ل ز ك ا ة من حقه فوالله لو قاتلنا من فرق بين ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة لو قاتلن من فرغ بين الزكاه و ا ل ص ل ا ة أ ر ا د السياسيون شيئا آ خ ر و أ ر ا د النص النبوي شيئا آ خ ر أ ر ا د ا ل إ م ا م حين يفعل بالشرع المنزل شيئا آ خ ر و أ ر ا د آ ل م ش و ر ت ه شرعا اولا ً آ ل م ش و ر ت ه أ ر ا د و ا شرعا اولا ً و أ ر ا د ابو بكر شرعا ً منزلا ً هي ا ل م ع ر ك ة ب ا ل أ م س ه ي ا ل م ع ر ك ة اليوم وهي ا ل م ع ر ك ة غدا بين أ ق و ا م يريدون إ ح ي ا ء النص والعمل به وبين أ ق و ا م ل أ ل ا و ل أ ل ا و ل أ ل ا ولألا يريدون ت أ و ي ل النص وقد خالف ا ل ا ئ م ة ا ل أ ر ب ع ما ذهب اليه الجمهور في مئات من المسائل الامام مالك خالف الجمهور في مئتي مساله الامام أ ح م د خالف الجمهور في م ئ ة و س ب ع ة عشر م س أ ل ة الامام أ ب و ح ن ي ف ة خالف الجمهور فيما يزيد على أ ل ف م س أ ل ة الامام الشافعي خالف الجمهور فيما يزيد على م ئ ت ي ن وخمسين م س ا ل ة ولولا الاطار لضربت بعض الامثله وهذه رساله الى مقلده هؤلاء الفقهاء الذين يزعمون أ ن الجمهور حجه في دين الله أ ن العمل بما عليه الجمهور وعليه ا ل أ س ث ر و ن حجه في الدين والله لو شئت لجعلت في هذه ا ل م س أ ل ة ا ل و ح د ة عشره خ ط ب ل أ ن هذه اهمل إ ش ك ا ل ه ا الفقه الديموقراطيه ف ق الفقه د ي ي م ق ر ا ط ة ا ل أ ك ث ر ي ة ا ل ع د د ي ة هذا حلال أ م حرام كم فوق للتحريم سبعين شيخا و إ م ا م ا و د ا ع ي ا ومبكرا وكم فوق للتحليل سلطاشر اذا هذا حلال إ ذ ا هذا حرام ا ل ا م ة في قلبها في مجدانها في عقلها ا ل ف ق ي ه ذ ر ة د ي م ق ر ا ط ي ة لذلك عندما اتت ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة اليوم نفسها رايتها بذلكم ا ل ط ب خ الجمهوري تقبلوا هذه ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة أ س س فتاتهم الطاطين بمنن التفكير سابقا هو الذي جعلهم يقبلون المنتجات ا ل غ ر ب ي ة لكن عندما يكون قلبك واضحا أ ن ت تجد فؤادك قبل يعني أ ن تتكلم إ ذ ا أ ت ا ت وافد غربي فكر غربي على أ ي اساس قام على أ ي وجه للتدين أ ت ى إ ن قلبك يرفضه ل أ ن ك تتبنى منهج تفكير مختلف ومنهج تعاطي مختلف ومنهج تلقي مختلف م ن ه ج ي ة م خ ت ل ف ة في ا ل ت ل ق ي والتفكير عندئذ يسلم لك دينك هذه ا ل ع م ل ي ة ا ل أ س ا س ي ة التي يجب أ ن يقوم, يقوم بها ا ل د ع ا ة والعلماء ا ل آ ن لكنهم لازم ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن يقوموا بها لذواتهم قبل أ ن يتبنوها في تصحيح مسارات ا ل ا م ة نفسها بطلان م ر ج ع ي ة ا ل ك ث ر ة وقد كتبت كثيرا من ا ل أ م ث ل ه لكن اقف عند هذا الحد ا ل أ م ر ا ل ث ا ن ي الذي ي ا س ر في تعاطينا الفقهي بطلان م ر ج ع ي ة القدم ما كان حكما شرعيا م ع ر و ف من قديم م أ ل و ف ا للناس م تواضعت عليه ا ل أ م ة ف إ ذ ا أ ت ى حكم شرعي اخر يعني يسمون ع ن ي ي حكما شادا هذا حكم, شاد حكم غريب هذا حكم منكر ل أ ن ه خالف القديم على المهلوس هكذا قابلت قريش محمدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوم قال ما سمعنا بهذا في ا ل م ل ة الاخره إ ن هذا إ ل ا ا خ ت ل ا ع هذه ا ل م ر ج ع ي ة أ ق ط ر ه ا ا ل ق ر آ ن مرجعيه ملا الاخره م ر ج ع ي ة ما كان عليه ا ل أ ق د م و ن الحق لا يعرف بالقدم و إ ن م ا يعرف بالدليل والبرهان و ا ل ح ج ة ولو كان حكما ً شرعيا ً تبين ل ل أ م ة اليوم و ج ه ل ك ه ا ل أ م ه قرون وانظروا إ ل ى الامام النسيني رحمه الله تعالى وهو يخالف الائمه الاربعه في عشرات من المسائل وانا وايده فيما خالف فيه لأن في بعض ما خالف فيه ليس في كل ما خالف فيه في بعضهم الخالف يا ائمك لا مفاصل كقوله ا ل ا ئ ا م ة ل ن س ي ن ي يقول ان المكوس اذا اخذت من التجار و أ خ ر ج و ه ا كانت بدلا ً عن ا ل ز ك ا ة ليس واجبا ً عليهم اخراج ا ل ز ك ا ة هذه المكوس ب ا ط ل ة فقال إ ذ ا أ خ ر ج و ه ا كانت لهم بدلا ً عن ا ل ز ك ا ة ولا يخرجون ا ل ز ك ا ة أ ق و ل أ ق ط ع بن سيليا ل أ ن ا ل ز ك ا ة إ ن م ا هي أ م و ا ل م ق ص و ص ة بعد د و ر ة ز م ن ي ة م ق ص و ص ة ب ي ص ا ب م ق ص و ص أ م ا المكوس ا ل ا خ ر ج و تخرج بغير هذه ا ل ا ل الضوامس خل... وغير هذه المقادير لكنني اوافق شيخ الاسلام بن تيميه في ابطاله طلاق ا ل م ر أ ة إ ذ ا مسها زوجها وكثير من الناس يقتصرون به في مسائل طلاق والسلالين اكبر طلقاتهم لا تقع أ ي رجل ي ط م ص زوجته وهي حائط فهذا طلاق قاصي لا يقع هذا الطلاق ثم إ ذ ا طورت زوجته فمسها يعني جمعها طورت زوجته يوم الخميس فجامعها يوم ا ل ج م ع ة ثم طلقها يوم الثلاثاء و ا ل أ ر ب ع ا ء ف أ ي ض ا هذا طلاق باطل لا يقع لا يبع الطلاق يبع ا إ ل ا إ ذ ا طلقت زوجتك في ط و م لم ت س ه ا فيه لم تمسها فيه يعني كانت حائض وطورت خ م س ة ست ة يوم ما مسيت بعد كده ط ل م ت ه ا عندئذ يقع الطلاق ودليلنا على ذلك حديث عبد الله بن عمر قال طلقت زوجتي وهي حائط ف ع ر ض ت ذلك على رسول الله فامرني أ م ر ر لي ب د ه بعد ك ل ا ا ل س و ل س س ت ق ع ر ننظر ن من ا قال ا ب ننظر ر الأئمة ا ل أ بردها ع على غ ي هذا الكلام مالك والشافعي م وأبو و حنيفة أ ح بن عبد يوقعون طلاق ويوقعون و طلاق طلاق الحائل المرأة م أ إلى س ج و الحق مع ا ب ن ت ي م ي اخينا حين خالق ا ل أ ر ب ع ة ل أ ن الدليل معه الحق مع الدليل و أ ي ض ا ه ن ا ك أ م ث ل ة ك ث ي ر ة للقضائف قيل الان الا اما الاربعه ا ي ع ن ي خالفوا فيها الحق ليس ل أ ن النص أ ت ا ه م ثم ع ر ض و ه إ م ا أ ن النص لم يبلغهم أ و بلغهم ف ق ي د و ه بنص غير مقيم أ و بلغهم فخصصوه بنص غير مخصص أ و بلغهم فنسقوه بنص غير ن ا ت ح هنالك عشر اسباب تجعل ا ل إ م ا م التقي الورع ي ق ا ل ف النص عشر اسباب ذكرها شيخ ا ل إ س ل ا م ت ي ن في كتابه رفع ا ل م ل ا م عن ا ل أ ي م س الاعلام ليس اللوم عليهم فهم مجتهدون مسطرون لهم أ ج ر و إ ن م ا اللوم على من بلغه ا ل حديث رسول الله عن عم ابن عمر في بلطان ط ل ا ق الحائضه ثم بعد ذلك ي ق ل د مالكا و ي ق ل د الشافعي هذا الذي عليه اللوم أ م ا أ و ل ئ ك ا ل أ ج ل ا ء لا ل ه م عليهم إ ن ه م مجتهدون مبطلون لهم أ ج ر م ر ج ع ي ة القدم كم من فقه قديم نشا عليه الصغير وهرم عليه الكبير ثم إ ذ ا عرفوا على ا ل م د ر س ة ا ل ن ص ي ة الكتاب و ا ل س ن ة وجدته لا يساوي, لا يساوي روث حمار اذا عرفه على نصوص الكتاب و ا ل س ن ة ا ل م ر ج ع ي ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ب ا ط ل ة بطلان م ر ج ع ي ة ا ل م ص ل ح ة ل أ م المشاكل بطلان م ر ج ع ي ة ا ل م ص ل ح ة بعض الفقهاء أ ل من ل م ن المدينه الطوفي يقولون أ ن ا ل ش ر ي ع ة كلها انما مقصدها تحقيق المصالح ف إ ذ ا كان تنفيذ ا ل ش ر ي ع ة يخالف ا ل م ص ل ح ة فبطل ا ل ش ر ي ع ة حتى دعموا ان ا ل ش ر ي ع ة جاءت لجذب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ودري وتغليلها تأوله أو, أو هذه المفاسد المسألة. هذه المسألة الشديد خالف المصاحة فكل أوله أهمله مسألة المسألة أمره هذه هذه نص أو هي التي جعلت فقهاء ا ل ا م ة ي ف ك و ن ا ب ش ر ع ي ة إ م ا ر ة المتغلب لما الناس ر و ا ل د بن حكم و م ع ا ر ي ا بن سفيان أ خ ذ و ا ا ل س ل ط ة ع د و ه من غير بيعه ثم ورثوها أ ب ن ا ئ ي ام نائب ابنا عن إ ب ن وحفيدا عن إ ب ن خرج علينا الفقهاء في ذلكم ن الزمان قالوا صحيح ا ل أ م ر ي ب ن يكون بيعا لكن اليوم ف ي م ف س د ن إ ذ ا نحن ن دعنا م ع ا و ي ة فخلونا نقبل ب إ م ا ر ة المتغلب وبهذا الفقه المنشرم و ا ل ر أ ي ا ل م ن ع ر ش ظلت ا ل أ م ة تحت ا ل ك س ر و ي ة ا ل ق ن ص ر ي ة ا ل إ س ل ا م ملك ي ة ملكا م ل ك ي د ب ع ملكا وسرق سلطان ا ل أ م ة في حقي ان تختار إ م ا م ه ا و ت ج ي ن ت ا ل أ م ة سياسيا فباتت ا ل أ م ة تخضع لال آ ل ل ا فلان ل آل عمال القابوس أسلل قبلت ع سعود ر قطر ب ي أمة أ ق ب ل أ ن ي ق ت ص ب حقها في اختيار حاكمها ولذلك هذه ا ل ا م ة عندما دجنت وقبلت ان ي ق ت ص ب حقها في اختيار ا ل ا م ة دجنت ثم دجنت ثم دجنت حتى قبلت ان ي ق ت ص ب حق الله في التشريع حق الله في التشريع فخرجت من الشرع المؤول الى الشرع المبدل حق حق الله في الحكم و ا ل ح ا ك م ي ة والتشريع وسن القوانين اخذ فباتت ا ل ا م ة عبر مجالسها التشريعيه التي تسن القوانين وتضع التشريعات وحتى ت ت ع ل ع ل م ا ن ي ة اخذ حقها ملكا واخذ حق, حق, أخذ حق ربها علمانيهان حقها اخذ بالملك وحق ربها علمانيهان ا م م س ت ع ب د ة من الامه تحزن على نهب ا النفس واغتصاب ثرواتها ولكنها لا تحزن على اغتصاب حق ربها في التشريع وحقها في اختيار حكامها هذا فقه المصلحه ة تم تسجيل الامه لدرء ا ل م ف س د ة حلت بنا م ف س دين ة حتى الامه ل ف ف س س د ة ن ا لحد ما صرنا إ ح ن ا زاقنا ا ل م ف س د ة وهذه ا ل م ث ا ل ة أ ي ه ا ا ل ا خ و ة علاجها ك ا ل آ ت ي أ ر ا د ابن تيم ان يعالجها علاجا معرفيا فقال جاءت الشريعه تدفئ المفاسد وتقليلها وتراد ل ر ج ا ب المصالح وتقليدها قل ا فكل ما أ م ر ت به ا ل ش ر ي ع ة فهو مصلحه و إ ن ظهر لنا أ ن ه مفسد وكل ما نهد عنه ا ل ش ر ي ع ة فهو مفسد و إ ن ظهر لنا أ ن ه م ص ل ح ة يعني ا ل ن س ا ن ي كان يريد ف هذه ا ل ق ا ع د ة جانبا معرفيا لا عمليا جانبا مفاهيميا عمليا لا、عملية. لا يريده للأحكام بل وصفاً للأحكام يريده تقييدا وصفا كل شيء ما أمرت فكان ي الشريعة في المصلحة جميع ع فوصف أ م الشرية أ ه ا موقف ص ة إ ن دعم ابن تيميه من غضيه المصلحه موقفا توصيفيا لا ت ق ي ي ب ي ا بينما ا ت ن التقاء من بعده ف أ خ ذ و ا مقالته هذه لكنها جعلها قيمه قالوا بما أ ن ا ل ش ر ي ع ة جاءت ت ج د المصالح ف إ ذ ا أ م ر الله بها كذا ثم ر أ ي ن ا بهذا ا ل أ م ر يؤدي نفسنا بطل هذا الحكم الشرعي أؤيد بين ما, لأ مقالة محتسى ما إمام الحجم ذا رحمه ان ل ل تعالى إليهم ل ه معدر وما ذا يمام ا ر ح مقصد ه الله تعالى وما ذا يمام الشوكاني الله تعالى وما ذا المصدك إليهم إليهم حتى رحمه ا الله تعالى ح رحمه програмم أن ق التشريع هو الابتلاء واختبار ما في قلوب الناس من التسليم قالوا دل. ما في حجه فيها مقاصد الشريعه ة أ الان بعد ايه ذلك الناس من حذر قال الشريعه ا ل ل م ن يحرم ح ا ج ة ب ق د ي خ ت ب ر ما خلو ق ل و ب ن ا من التسليم له ولو من يوجب حاجه ان ي خ ت ب ر ما ف يقلوبنا من التسليم له وقال و الا إ لو كان الله يحرم في مصلحه ذ ا ت ي ة أ و مفسده ذ ا ت ي ة لبطل النفس لبطل النفس ا ل خ م ر في م ك ة ما كان حلال مش كدا يا ج م ا ع ة ا ل خ م ر في م ك ة كان حلال وزواج الاخ من أ خ ت ي في ش ر ي ع ة آ د م حلال إ ذ ا كان الله يحرم ل أ م و ر م ت ع ل ق ة بالمحرمات في ذاتها وتكوينها لأ ان هذا ا ل أ م ر المتعلق بذاتها وتكوينها موجودا اليوم وموجودا غدا وموجودا ب الامس فلماذا لم ي ح ر م ا ل ل ه إ ن الله يحرمه ب م ع ض مشيئته ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ردا على المقاصديين القتامه و المقاصديين الجدد سيقول و ا ا ل س ب ه ا ء من الناس ما ه و ا ل ل ه عن قبلتهم التي كانوا عليها ما المقصد من تغيير ا ل ق ب ل ة من بيت ا ل م ق د س إ ل ى ا ل ك ع ب ة ما هو المقصد قال ربنا تبارك وتعالى وما جعلنا ا ل ق ب ل ة التي كنت عليها إ ل ا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قال ان ب ل ب ي ا ل ر س والتتبع ل منه الرسول منه إن ا ل ل ه ح ر م ا ل م ر ف يتبع الخمر لا ولكن ل ا ء وإن ا ل ل ه ح ر م القمار لا لأمر القمر لا في و ل منه ن و أ ح ل الكذب في مواطن و أ و ج ب الصدق في مواطن الله يفعل ما يشاء يحث ما يشاء و ي ع ر م ما يشاء على النحو الذي يشاء هو سيدنا ونحن عبيده لا ي س أ ل عما يفعل وهم يسالون أ ل يسأل ل و ن ي س أ عما يبعل ه م ي س أ ل و لا ي س أ ل ربنا إ ِ ن َّ الله ََّ لا َ يستحي ََِْ ان يضرب ََِ مثلا ََ ما ض َ ف ه فما َ فوقها َ ف َ أ َ م َّ ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا فيعلمون ََََُْ ن شاء الله الحق من ِ ربهم َِ و َ أ َ م َّ ا الذين ََِّ في ِ قلوبهم ُُِِْ مرض ٌََ فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا ماذا اراد الله بهذا مثلا قال يضل به كثيرا ويهدي به ك ث ي ا م ا يضل به ا ا ل ف ا ا ن ا لا اتمنزل الحاجات دي ي ن ه م ب ه ي ناس ه د ي ه ايها الاخوه الكرام أ ع ظ م م س أ ل ة يجب أ ن تعالج في عقولنا م س أ ل ة ا ل م ق ا ص د ي ة هذه أ ك ب ر م س أ ل ة يجب أ ن تعالج في عقولنا قالوا ا ل ج ز ي ة بغرض الدفاع عنهم ف إ ذ ا كانوا جزءا من الجيش سقطت ا ل ج ز ي ة قالوا عدم و ل ا ي ة الكافر لو لم يكن ه ن ا ك د س و ر س ا ب ت إ س ل ا م ي لكن لا ب د س و ر س ا ب ت إ س ل ا م ي والكافر إ ن م ا سيحكم بهذا ا ل د س و ر ا ل إ س ل ا م ي نفسه فليكن رئيس جمهوريه ة م لما مواناة في فيهم ثم كلهم ولكن والدخل قالوا وقالوا وقالوا الدين لنا الكافرين فجل الدين استقر جاد حتى حتى بدلوا الدين كله أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام إ ن ا ل أ م ر الذي يجب أ ن يستقر في عقل كل مسلم انه لم يستحق اسم المسلم إ ل ا يوم يسلم لله عز وجل يسلم لله وان الله عز وجل قد يامرك بما يخالف هواه ويخالف عاداتك ويخالف مضيات ر مجتمعك ويخالف مصالحك ويضيعها وليس لك إ ل ا ان تسلم لله عز وجل إلا أن تسلم لله على طريقه ابن حزم جميل الغرب قال الذين يزعمون ان الله انما يشرع المصلحه ف َ اما ََ ر ل ل َّ ه ُ ب َ ن ِ ي إ ِ س ْ ر َ ا ئ ِ ي ل َ بِقَتْلِ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ ف َ أ َ ي ُّ م َ ص ْ ح ي بان ي ه ُ م ْ ف ِ ي قَتْلِ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ و َ ي َ د ْ ب َ ن ي ص ح ّ ع َ ن ي ص ح م َ ا ن يصحي بان َ ص ح ي بان يصحي َْ ة ع ا ن ي هم ح ي بان يصحي بان يصحي بان يصحي بان يصحي بان يصحي بان ل يصحي بان يصحي بان يصحي بان ي ص ح ل بان ي ص أ ي الى العمره او الحج فنزور مسجد القبلتين ليتنا رزقنا سلوكا كسلوك اهل مسجد القبلتين كما كانت الخارج اخوان سيقول الناس ما عن القبلتين. القبلتين كانوا في السفاون سيقول القبلتين الناس عن قبلتهم مسجد صلاة للكعبة الضرنائعة فأتاهم الثانية استداره ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة لم ي س أ ل و ا لماذا ولا كيف ولا لما ولا سوف ولا لعل ولا ربما ولا ك د ا نشوف وما قال كذا وانما ن ح ن ننشف لذا ننشئ ازور مسجد القبلتين وهو يعني لمسجد القبلتين الطوب والحجر لا يعني لمسجد القبلتين المعاني والذكر والفكر الذي كان عند اهل مسجد القبلتين ا ل ت س م ي م لله مش وقوم. ما ش ي ء الله الله ما ش ما شاء الله ما شاء الله ما ش ا ل ل ه ما شاء الله ما ل ل ه ما شاء ا ل ل ا شاء الله ما ش ا ل ل ه ما شاء ل ل ه ما ا ل ل ه ما ش ه ما شاء ك ب ت م ت ح ف كمتحف ذهب يدور متحفا لم يذهب ل ي ق ب على قيم ميز الله بها ه ذ ا ل أ م ه عن زائر ا ل أ م م وهي انها تسلم لكلام الله عز وجل بطلان مرجعيه المصلحه رابعا بطلان م ر ج ع ي ة اليسر كمان في ناس عندهم بعد ما يجيبوا ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة عندهم م ر ج ع ي ة ح ا ط م ة ع ل ى ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة وهي الدليل الذي سيؤدي للحكم الايسر يعملون به الحكم الايسر الاخف يعني بعد ما يجيب النصوص ينظر الى النص الذي يؤدي للحكم الايسر هذه م ر ج ع ي ة ب ا ط ل ة مرجعين يعني إ ذ ا الناس اختلفوا د ه حرام ولا حلال لابد ان نحن مع اليسر حلال إ ذ ا ت واجب ولا مستحب نحن مع اليسر مستحب هذا باطل ا ل أ ف ض ل ان تنظر إ ل ى النص فترى هل النص ا يؤدي الى ا ل إ ج ا ب ام يؤدي الى الاستحباب ليس أ ن يكون ذلك مزاجا نفسيا ليحكم النص يكون في مزاج نفسي هو الذي يحكم النص ولذلك ا م ن ع ا ئ ش ة يستندون احد امنا ع ا ئ ش ة قالت إيش؟ قالت ما خير رسول الله بين أ م ر ي ن إ ل ا ا خ ت ا ر ما ل ما م لم يكن إ ث م ا اذا النص حاكم على اليسر مش اليسر هو المحاضر ما خير رسول الله بين أ م ر ي ن اختاره ي س ر ه ما لم يكن إ ث م ا هذا يستبدل من وقاعدتين منطقيتين القاعده المنطقيه ا ل أ و ل ى أ ن النص قد يخالف اليسرى القاعده المنطقيه ا ل ث ا ن ي ة و أ ن النص إ ذ ا خالف اليسرى فعلينا بالنص لا باليسر, علينا بالنص لا باليسر. لكنهم ي أ خ ذ و ن صور الحديث وينسون ع ج ل الحديث و آ خ ر ه ما خير رسول الله بين الله والاختار يسرهم بزي ويولي المصطفي ما ت ي باب الحديث ما لم يكن ا س م ه م ر ج ع ي ة اليسر يقول د و ع د ة الزحيلي وضع الفقاء يقول س ي ن اما ل ي يحضر ان ل ي ي س م و ه ادى ل ل يقول م ف ق ة التلفيق إ ل ى هدم دعائم ا ل ش ر ي ع ة والقضاء على سياستها وحكمتها فهو حرام باطل كمن تزوج ا م ر أ ة بلا ولي ولا شهود مقلدا ً أ ب ا ح ن ي ف ة في عدم اشتراط ا ل و ل ا ي ة ومقلدا ً مالكا ً في عدم اشتراط الشهاده شكتوا الزدد ولماذا اه يعني اقد من مالك الرخصه ابتعته اقد من أ ب و حنيفه رخصته افلما ابتك م ا ل ك أ ب و حنيفه ش ا ف ع ي كله بس أ ش ا يحلل ما حرم الله أ ش ا ن يحلل ما حرم الله قال فهذا الزواج باطل كالزنا تماما ل أ ن ه اصب في ا ل أ و ض ا ع التحريم قال هذا الزواج و إ ن استدل بمالك واشافه ل أ ب و حنيفه فهو زنا ل أ ن ه مشى ل ي م ا ل ك في ا ل ح ك م ا ل خ ف ي ف طيب م ا تمشى لايمالك مالك باب يرى شرط ا ل و ل ا ي ة لاخذ من مالك عدم ش ر اشتراط ل و ولم منه ش ط ل ل و ا ي ة ي ب الشئون ليرى ل شرطة ا ولم ا ي ة ليأخذت ن ه عدم ولم شرطة الشهود تاخذ منه شرط الولايه ة كل ويقول س في ا ن ا ل ث و ر ي من تتبع رخص العلماء ان س ت م ع فيه ا ل ش ر ك له ا س ت م ع فيه ا ل ش ر ك له م ر ج ع ي ة ا ل يسر خامسا بطلان م ر ج ع ي ة التدين ي بطلان م ر ج ع ي ة التدين ي يعني الكلام ا ل م ذ خ ر ة الكلام ا ل م ن م ق المذخر ت ق و ل له الله أخي ا حرم ي ا ش ي خ ن ا ا ل ل ه ي ت ع ن ا ل ل ه عز ى ان ي ل ي أمر المسلمين الرسول عليه كافر ا ل ر س و ل ع ل ي ه ا سبحانه و ت ل ا ل ى يقول ا ل ل على مسلم و ل ا ينكر في سياق النفي تفيد العموم أي و ل اي ة أي و ل ا ي ة لا مدير م د ر س ة ولا وكيل و ز ا ر ة ولا وزير ولا نائب رئيس ولا رئيس لا و ل ا ي ة لكافر على مسلم حتى أ ن ه لا يلي فرج بنته إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن تتزوج إ ذ ا بنته م س ل م ة ودائره تتزوج هو الكافر لا يكون وليا لبنته في الزواج يا خ و ا ن ا هذا ليس كلامي هذا كلام حبيبكم محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لاوي الايه لكافر على مسلم تجيب تذيين التذيين بتاع زي نهأكما وما إبلس لآدم ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا خالدين وقاتمهما اني لكما لمن الناصحين الان آ ن ك الدوله ة تقوم على ا ل ع ق ي د ة الآن الدولة المواقفة بعدين يجب أ ن ن د ز ل نكملهم م ع ن ا ونديهم بعض الحقوق لو مد لهم بعض ا ل ح ط و ب امريكا عشان ت ع م ل الامور <تصفيق> دول المتحده ل ع ا ل م الي غنيه وحده ونحن لاقبنا لنا بجانب وجوجي يعني النص الصبح يكون واضح لكنني ج لدينا ل د ي ن ي ا ل م س ا ل ن لدينا ا ل ت د ل ي ن لا ي ن ط ل العمل بالنص ف القراني آ ن ي م ر و ا الله ا عليهم الله قال لهم ما ت أ ك ل ا ل م ي ت ة حرام أ ك ل ا ل م ي ت ة قاموا ي و م ا ل جر ا ل ص ح ا ب ة قلم ا انظروا الى صاحبكم يحرّل يحلل ر ما قتله هو ويحرم ما قتله الله بلا تعالك تقول لك وما قالوا الميت لما كتلع الله و ا ل ض ب ح ن ا ه ا دي كتلناه نحن الكتلناه نحن حلال والكتلع الله حرام منطق منطق لكن الله أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن كله فيه سته الف وليس ا ي ة أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن كله فيه ل ا ث ي ن ج ز ء أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن كله فيه أ ر ب ع عشر ص و ر ة لم يرد الله على هذه ا ل أ ش ف ه ه ما رد عليها لكن رب ا ل ص ح ا ب ة على التسليم قال لهم ولا ت أ ك ل و ا مما لم يذكر اسم الله عليه و إ ن ه ل ف ز ق و إ ن الشياطين ليوحون إ ل ى أ و ل ي ا ئ ه م ليجادلوكم و إ ن اطعتموه إ ن ك م لمشركون ما ر م ت ع ل ي و م الله ما بتقوم فاسدة ضرب الصحة. الله ما الكلام لم يقل لهم ا هذا ل الكلام يتحبس ف وانما ل كلم بيبسط عنهم ابتليكم م فاسدة بالصحة ما ل تاخذوا لم م أقل لهم بالتلافهم تأكله والشياطين بيأخوا لا أ و ل ي يجبكم لكم أ خ ل و لو سمعت ك ل ا م ه م انتم مشركين بطل الله تعالى في واحد في واضح. واضح ويقول ربنا تبارك ذ ي ي ويقول ن ر ن ت ب ا وتعالى في التدين وكذلك د ي ن لكثير من المشركين قتل أ و ل ا د ه م شركاؤهم قال ليبدوهم وليلبسوا عليهم دينهم وقال ربنا في التزيين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين ا ل إ ن س والجن يوحي بعضهم الى بعض زخروف القول غرورا التزيين الحق يعرف بالبيان والدليل لا بالتزيين و ا ل ز خ ر ف ة س ا ب س ا مرجعيا الثقه لبق من أ ك ب ر المشاكل م ر ج ع ي ة ا ل ث ق ة يعني ا ل ز و ل لو بسغلته شيخ يقوم يقول اي كلامه من الشيخ فصاح وكان بسغلته عالم يقول اي كلامه من العالم فصاح يعني معقول العالم نحن ا ل خ ا ل ف الدليل معقول العالم نحن ا ل خ ا ل ف النص ف أ ي ك ل ا م مدي من مالك للمالكيه صاح واي كلامه من الشافعي ا ل ش ا ف ع ي ة صاح م ر ج ع ي ة ا ل ث ق ة يعني بثقتهم في علمائهم أ ع م و ا ابصارهم وعطوا عقولهم من أ ن يستفسروا علماءهم عن ادله محجبهم م عن هذا قال وابراهيمهم ا م ن أربابا من دون الله. قال بن أنس قال ا ل الربيع إسرائيل وقد ح ل ه الله في كتابه ثم يرى علماءه على خلاف ذلك فيقول والله ما كان لنا أن نزق ع ل م ان ء ا ما ا ك ننفق ل ا أن ن علماءنا بهذا ض ل ب م ن إ س ر ا ئ ي ل أي ع اي ل م أ شيخ ي ق و ل الكلام يجب أ ن تساله عن ا ل ح ج ة والدليل والبرهان قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين التغليف حرام في الدين يقول لك علق برغبه عالم فاطلع عالقف سالم لا عالم تهلك. تطلع ه ل ك ما ت سالم ت ل قال ربنا س ب ا ر ك وتعالى ا تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و ر أ و ا العذاب وتقطعن بهم ا ل أ س ب ا ب تتقطع بين المتبعين والمتبعين ا ل أ س ب ا ب يوم تقلب وجوههم في الدار يقولون يا ليتنا أ ط ع م الله و ا ط ع ن الرسول يا ليتنا كنا م د ر س ة ن ص ي ة ي ا أريدت ك ن مع د ر س ة نصية أنت م ل ت ك ر ن ا الله والرسول بس يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا ربنا انا اطعنا سادتنا وخبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا فاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا انظروا إلى هذا المجهد الرهيب الناس التقريد المجهد الرهيب بيجوا أبو إلى ده أتبع, أتبع, أتبع و ب ي و ا ادم ع د ى سنيس لا بجوا ادم ل والشافعين على ي مالك والشافعي نبيا مع الله مع رسول الله الذين جعلوا قوله ح ج ة في الدين الشافعي بريء منهم كبراءه أعوض من وهو ا ل ا إذا ا ئ ل خ ل ف ك ء من ا م رسول فضربوا الله ل ا ب ك د ي ا ل ح مب ا مالك م أقول كل يوخذ ي إ ل ا صاحب هذا القبر ويشير إ ل ى قبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يكن مالك مالك, مالك يدعو إ ل ى تقليده واتباعه ولذلك يقول ا لابن إ م تيميه رحمه الله تعالى لا يزال الرجل يقلد مالكا ويقلد مالكا حتى يخرج من الدين ولا يزال الرجل يقلد ابا حنيفة يقلد أو حنيفه حتى يخرج من الدين حتى أ ص ب ح كل إ م ا م انسان مذهب ا من زينه السبيل ام له م شركاء شرعوا له من الدين ما ل ذ ي امن به الله ولذلك عمر بن الخطاب وهو يصل قوله تبارك وتعالى و أ ن ز ل ن ا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أ ر ا ك الله يقول هذا رسول الله يحكم بما اراه الله لا بما راه هو لا بما راه ه والله و عز وجل يتوعد ن ب ي ه ولو تفول علينا بعض الاقاويل لاخذنا م ن من ه ب اليمين الله يتوعد النبي ولذلك سورة وإذا النبي تعالى الطاجة علينا كنا من يأتنا في بينات هدث قال الذين لا يرجون لقاءنا في دين قران الا ان ابدل قل ما يكون لي أ ن أ ب د ل ه من تلقاء نفسي إ ذ اتبع الا ما يوحى الي اني أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم هذا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول ان اتبع الا ما يوحى الي ّ اني اخاف ان عصيت ربي على يوم عظيم هذه مرجعيات ب ا ط ل ة أ ح ل ت ا ل ا م ه محل الكتاب والسنه بل قيدت بها ا ل م الكتاب و ا ل س ن ة هي ان ترجع الى النص ترى القديم منه إ ن ترجع الى النص ترى ا ل ن ص ح ه فيه إ ن ترجع للنص ا ترى نوم بال ا ل ق ه منه إ ن ترجع للنص ترى منطقيته وموافقته ان ترجع للنص ترى تحقيقه لليسر إ ن ترجع للنص ا تحكمه بمرجعياتها ي ا ه ليس تسليما للنص ولا ا ح ك ا م ا اليه ولكن تحكمت فيه ق ولكن م يقولون ان ل ك م ف س ر و ن هناك ر امر مسلم في المسجد ويكون هناك امر ل ج ع السابعة ي ة م ن ا ل م ر ج ع ي ا ت ا ل ب ا ط ل ة م ر ج ع ي ة ا ل ت ش د د كذلك كما أ ن الترخص واليسر حاله م ز ا ج ي ة عند البعض اذا نظر في النصوص ذهب إ ل ى ع ي س ر ه ا كذلك هنالك أ ق و ا م آ خ ر ي ن التشدد والتنظر حاله م ز ا ج ي ة ف إ ذ ا نظر في النص ذهب إ ل ى أ ق و ا ه أ ش د ه هذا أ ي ض ا من الباطل النص لا تحكمه ا ل ح ا ل ة ا ل م ز ا ج ي ة و إ ن م ا يحكمه ما يدل عليه ا ل ن ص ل ي س ا ل ح ا ل ة ا ل م ز ا ج ي ة إ ذ ا النص ي د ل على التحريم قلنا ب ا ل ت ح ر ي م ولم نكن من أ ه ل التشدد و إ ذ ا النص يقل و بالتحليل قلنا ب ا ل ت ح ر ي م ولم نكن عند ي د من أ ه ل الترخص والفريقان ي ت ن ا ب د ا ن ويتشاتمان إ ذ ا حرم أ ح د ه م أ م ر ا قال مثلا ان بال الاثار حرام قيل له ا لا تشدد واذا قال أ ح د ه م مصافحه المراه حلال قيل لو هذا ترخص وصار الفريقان يشتم بعضهم بعضا, ويشتم بعضهم بعضاً وتخندق كل واحد منهم في حالته المزاجيه, أي تخندق في حالته المزاجية هكذا شوه فقهنا صنعت فقهنا هاتان المدرستان عبر تاريخنا الاسلامي الطويل تقهنا ف ق ر ج ت الخوارز و ق ر ج ت المرجعه في هذه الحالات ا ل م ز ا ج ي ة كذلك التشدد والتنضع ليس حاكما للنص فهو فلنت في واحدة ويأكلوا مع بعض لو كان زوجها فيه مشه رشته واحد لو واحد يجوز واحدة ويقل لو زوجها لو زوجها الضيوف مثلا ما لا المرأة الصينية كان قاعد انت تاكلوا عندنا للرجل مرة مع أن ينتس يعني السودانين مع بعض بيقلوا مكانا مكانا ممكن واحد مشى ا ضيف ويجي ق ع د و ا ب ا ل ص ي ن ي ة ي ا ك ل ه ا ل ر ا ج ل ي نادي مرزيه ام احمد ت ع ا د ومحمد ت ق ع ت أ ك ل مع الضيف ومع هذا حلال شرعا هذا ح ل الحكم شرعا هذا ا ل الشرعي يتلقاه اهل ا ل ت ر خ ض بالتوقف اهل ا ل ت ر خ ض الله اكبر من اين لنا دليل بس عشان ا ن ت ظ ر لي ذواته عشان ا ن ت ظ ر لي ذواته ليست س ل ي م الله ولكن ليس م و ا ف ق ة لمحمد ولكن ل أ ن محمدا وافقهم ما شاء الله يوفق الرسول لكن ل أ ن الرسول وافقهم وناس ترنين ه ل ا ل ت ش د د و ا ل ت ن ق ع ت ق و ل لا لا يجوز يجوز ك ي ف ا ز ولكن حديث ضعيف ي م ك ن حديث ما عرف شنو ت ق ا ل حديث ا ل ص ي ح ة البخاري طلحه عندما اتاه ضيف ووضع الطعام وطفع ا ق النور النور وجلس هو وزوجته يدخلان أ ي د ي ه م ا إ ل ى ا ل إ ن ا ث ثم يخرجان ه ك أ ن ه م ا ياكلان حتى أ ك ل ضيفهما وشبعا ف ب ل غ ف ن د ل جبريل ف أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فلقي رسول الله ط ر ح ة في ص ل ا ة الفجر فقال يا ط ر ح ة إ ن الله عجب من صنيعكما ما مرخ قال يا يا لي يا, يا, مرخ رخ يا ديوس طرحة رخ يا مخدش تخلي مراسك تقعد مع الرجال تقعد مع الرجال كوكو ا بليل ا ل كمان تخلي المراسك مع ا ل ر ج ا ل ك ا ك ل أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ن ا لست ح ا ل ة م ز ا ج ي ة من التشدد ولا ح ا ل ة م ز ا ج ي ة من الترخص أ ن ت م إ ذ ا اردتم ان توافقوا محمدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تكونوا ح ا ل ة م ز ا ج ي ة من التشدد ولا ح ا ل ة م ز ا ج ي ة من الترخص ما أ ب ا ح الرسول قبلناه بغير ت ل ك ؤ ولا تردد وكذا ما حرمه الرسول قبلناه من غير ما تندد ولا تنكؤ ان تكون قلوبنا بين يدي رسول الله يشكلها كيف يشاء يرصب فيها م ع ا ر ا ت لكن هذه الحالات ا ل م ز ا ج ي ة تجعلنا حاكمين على الرسول لو ل ل ي ن ا نص يحرم ن ق و ل كذا نشوف يمكن, يمكن في نص ا ن ح لك كذا ا ص ب ر ن ا شوي خلينا نفحص لسنه ولو لقينا نصيحلي ف ا ت م ا م ظفرنا به زينا الحاله ا ل م ز ا ج ي ة بتحت الترخص كمان الحاله ا ل م ز ا ج ي ة بتحت التشتت ل ي ن ا نصيحلي يقول كلمه جيده م م ك ن الكلام ما بلغ الرسول يقول هذا الشيء انا ج ب ر ي ن ندل ج ب ر ي ن ندل ورا الرسول من ق ل ك ما بلغ الرسول ج ب ر ي ن ندل ورا الرسول والرسول قال يوم الله عجبكم ص ن ي ع ك م كمان لقي ا ل ا ج ة محلي يمشي يفتش حديث من وين وين ل ش ا ن يضعف الحديث ذ ه يا اخوان ن ا أ ل ك م بالله هل هذان القلبان يعبدان س ل م ه ه الله اصلا وهل هذان القلبان قام فيهما دين لله أ ص ل ا لم يقم فيهما دين لله و إ ن م ا يقوم في قلوبهما هم اصلا من ا ل أ و ل حددوا م س ا ر ا ت ه ثم دخلوا في ق ر ا ء ة النصوص بموجب هذه المسارات بموجب هذه ا ل و ز ا ج ي ة ف ب د ل ا ل د ي ن وحرفوا ل إ س ل ا م م ر ج ع ي ة التشدد ا ل م ر ج ع ي ة التي بعدها الباطله ت ت م ا ن ي ة مرجعيه النتائج ص الصيوني الصيوني الصيوني ة وكيادة الكيادة دي الكيادة يا شاكيننا إفرايض أخواننا ما لها تواب ومنشوفنا نباح مشكلتنا نقول نحن نعلم مع على طيب يقول لك السندات لما جرب تحريم الربح في البنوك هذه ا ل أ م و ر ل م ت ز د و الا إ تعقيدا في التمويل وما زاد ت الاختصاص الا رضعا وما زاد ت ايش ي ء و هكذا يعني ا ل م ر ج ع ي ة عندهم النتائج ينفذون النص فاذا كانت النتائج غير إ ي ج ا ب ي ة يعملون على تاويل النص أ و إ ب ط ا ل النص أ و تبديل النص أ و تحريف النص م ر ج ع ي ة النتائج وعن م ر ج ع ي ة النتائج رجل أتى اتى ل عليه الصلاة والسلام ن ب ي ك قل نكرتُ ت أبي أ رمذة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال يا رسول الله ان اخي يطلق أ خ و ي ع ن د ل سهال ارزق لاسقه عسلا مشى سما أ خ و ه عسل ق ا ء الرسول قال, لي عسلاً. أخوه رسول قال لي يا رسول الله والله ما ا ز ا د اخي إ ل ا ا س ط ل ا ق ا العسل بتاعك يا رسول زاد سم الاستطلاق ارزق لو اسقه عسلا ً ا ل ن ت ي ج ة ت ا ن ي قال يا رسول الله والله م ت زاد اخي الا استطلاقا قال ل ا س ق ه عسلا جاء في ا ل م ر ة ا ل ت ا ل ت ة قال ل يا رسول الله ما زاد اخي الا ا س ط ل ا ق ا شوف لنا حاجه غير العسل لان الرسول يخلي حاجه غير العسل الله قال فيه شفارا لما في ا ل ف ط ر قام الرسول بالمره التالته لما اللي قال يغير ليك ا ل ص د ي وبدل قصه على التجربه قال صدق الله وكذبت بطن اخيك ا س ق ه عسلا كذب الله وصدق الضبط واخيك إ س ق ه عسلا الله يمحق الربا لا يمحق الاقتصاد غير المرابي الله يمحق القمار لا يمحق الاقتصاد الذي يحرم القمار الله يحفظ امه يوم تتخذ من عدوها موقفا شرعيا لا يضيع ا م ة تعاتي العدو ل أ ن ه عدو الله هذه يقينات يقينات أننا من ظن أ ن ن ا يوم ن ت ق د موقفا من ك من عدو الله الله عندئذ إ يخذلنا والله عندئذ إ يضيعنا ونحن لم ن ت ق د هذا الموقف إ ل ا ل أ ج ل رضوان الله هذا رمى الله بالظلم والسفه يا أ خ ي انت لانت خ ل ك ت ق و الله انت لواحد يجيب معك في موضوع إليك تقوم ت ض ي ع ه ز ل ت ي علمني تتاخر ل ح د هناك شان موضوع تابعي ل ي ك تقوم ت ض ي ع ه زول قال انا لن ابعد هذا هذا حرام لما الرئيس ضلع قرار قال نحن لاعرف نقاطعه الدنمارك عشان الدنمارك عزاز الرسول صلى الله عليه وسلم ضلع قرار بمقاطعه الدنمارك ولا طائره د ن م ا ر ك ي ة ما تجيبه ب س ب ه السودانيه قال ضوالي جرايف بكره كتبت ياخي نحن الدنمارك تمضينا مليار س ب ع م ئ ة مليون دولار ا ل ا ر ب ع م ت ع ا ت ا ع ا ر ف شنو ك د ه العن حطالينا دول بوخله ودين ا ل ب ك ر ة انتي و د ه اسمها كله يوم الدنمارك ينزع ا ل س ب ي مننا كله كله أ و ل ما ي د ع ز ان الرسول أ عز الرسول قال الله سلط علينا الظلمات قال لي لتتبعوا الايه الدين حسها هذا ظنكم بربكم م أ ن انا ع د أ ن انت ع ظن عبدي بي فليظن عبدي بي خيرا ان ظننا بربنا لواقمنا شرعته اسعدنا في الدنيا و ا ل آ خ ر ه ان ظننا بربنا لواحيينا كتابا وسنه نبيه ان يجعلنا اعظم قوه واقوى دوله هذا ظننا بالله ليس ظننا بالله اننا اذا ق ل ن ا شرعه ضيعنا ليس هذا ظننا بالله إ ن م ا ا ل م ج ر ك و ن نجس فلا ي ق ر ب و ا المنزل ا ل ع ر ا م بعد عامهم هذا ف إ ن خبتم ع ي ل ة فسوف يبغيكم الله من فضله هذا ظلنا بالله ليس ظلنا بالله غير هذا مرجعي النتائج هذه ك ل ه مرجعياتها التي تحكم الاستدلال بالرقص او شي راجع ثقه كله موقفت في ا ل م ر أ ة موافق من الحلال الحرام موافق من العمل السياسي موافق من ك د ع ستجد هذه المرجعيات هي التي ت ح ك م عقلك ح ي ن تنظر للمخ ل ا ه ذ الشديد ا و ل ذ ل ك يجب أ ن ن ت ح ر ر من هذه المرجعيات ل أ ن ن ا لا ي و ل ب و ن ه ا من المصارف ف ي س ح حولي نتيجه ا ق ي د ح ر ر ك ن المكان ا ل م ه ل ا ن مع الكثر ل من ا ل م ص ل ح ع كيك المصارع ل ح ض لذلك ا ل ا ع م ل تم هيج تم هيج أ ن ا أ ع ل م غدا س أ ذ ك ر نصوصا عن سيدي وسيدكم رسول الله لكن هذه النصوص ستكره وستحارب وستواجه بأحد سبحانه سبحانه أخي هذه الله الله المرجعيات المرجعيات المرجعية التاسعة النية الحسنة النية الحسنة يا حاليك الله ما تطيقوا ما ما يا يقول لك علي تقول لما نعملوا نيتهم الكلام نيتهم نظيم طيبة يا طيبة وكانوا الخير الله قال قل هل ن ن ب ي ك م بلاد سرينه ا ع م ا د ا الله ذ ي ن ض سعيون قال وما ه نعبدهم و ن أ الا ليقربونا الى الله خلفا نحن عبدنا اللات والعزى عشان يقربونا إ ل ى الله خلفا لم تفش ت ش فلم ع نية أبي ج ه لأبي جهل ل ف تجعله مشركا ما شفعت له ا ل ن ي ة ا ل ح س ن ة لا تبرر العمل ا ل س ي ء واحد ي ق و ل ليه لكن ا ل ر س و ل قال ما إ ن م العمال ا بالنياه ولو إ ن م ا العمال ب ا ل ن ي ا ت يعني إ ن م ا العمال الصالحات بالنياه العمال الصالح يعني ا ل ص ل ا ة ب ا ل ن ي ة نويت الخشوع وكذا ب ا د ج ا ج نويت الرياده ورمصه حسن الله م ا ب ي د ج ا ج الدليل ز ك ا بالنية إنما الأعمال الصالحات بالنيات ة ل على ذلك ان رسول الله عندما اراد أ ن يضرب مثالا ليشرح به المقال و بالمثال يتضح المقال قال إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل م ر ي ء ما نوى فمن كانت هجرته والهجر عمل صالح فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجره ت لله ورسوله ومن كانت هجره والهجره عمل صالح ب ي دنيا يصيبها أ و امرات ينكعها فهجره ت إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ب النيات وليست عمل ا ل س ي ء ب النيات ج ل س ل ل ش ي س بن شانيل م ت ا ر ي ة الأخيرة ب ا بهذا القدر ط ل ة وتأكتب م ر جامع ع ي ة ل ح د ا ر ج ي ة الحداثة النا زايرين الحاجه المتطوره <تصفيق> يقول لك ي ا ح ذ مجديه لزمالك لكن ا ل آ ن الدين اتطور لا ولايه لكافر د ز م ا ل ك ا ل آ ن الدين اتطور يقول لك الدين اتطور طيب أ و ل ح ا ج ة يا ج م ا ع ة يجب أ ن تفهموا شيء الذي يتطور أ م ر امران لا ثالث لهما الذي يتطور القابل للتطور أمران لا ثالث لهما الشيء ا ل أ و ل الاشياء, الأشياء ق ا ب ل ة للقطور الخشب ا ل ش ج ر ة دي كنت بقعد تحتها بقدر اعمل دا سقف بدا خشب بقدر ع م ل دا, دا عمل مركب في البحر بقدر ع م ل دا دولار الحديد دا كنت بكاتل ب ا ه و بقدر ع م ل دا ط ي ا ر ة بقدر ع م ل دا مدفع ما يبقى خير كان سير طورته بقى مدفع ا ل أ ش ي ا ء ق ا ب ل ة للقطور ومن ثم ا ل أ ف ك ا ر عن ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ ف ك ا ر عن وظائف ا ل أ ش ي ا ء ق ا ب ل ا للتطور ما هي الوظائف التي يمكن ه ان يشغلها الحديث ما هي الوظائف التي يمكن ان يشغلها الارمبيون الذي يتطور الاشياء و ا ل أ ف ك ا ر عن وظائف الاشياء أ م اما ا ل ق ي ف ل تتطور المفاهيم والقيم لا تتطور لا لتشييء القيم القيم ليست أ ش ي ا ء حتى تتطور الصدق ق ي م ة هو ب ا ل أ م س واجب واليوم واجب وغدا واجب والصدق ب ا ل أ م س هو م ط ا ب ق ة القول للواقع في زمن نوح وفي زمن إ ب ر ا ه ي م وفي زمن موسى الزنا حرام وهو أ ي ع ل ا ق ة غير ش ر ع ي ة ب ا م ر أ ة سابقا كانت ا ل ع ل ا ق ة غير ش ر ع ي ة ب ا ل م ر أ ة لو ك ا ن ت المراه أ ة ر سبعين سبعين ث سبعين سبعين سبعين زمن سبعين ملا مات م ة م ش ك ل ة إ ذ ا ا ل ع ل ا ق ة م ف ت و ح ة لكن أ ن تكون ش ر ع ي ة في زمن عيسى ا ل ع ل ا ق ة و ا ح د ة ش ر ع ي ة ا ل ث ا ن ي ة م ح ر م ة اسمها زنا في ش ر ي ع ة محمد أ ر ب ع علاقه ش ر ع ي ة ا ل خ ا م س ة اسمها زنا لكن الزنا كمفهوم وهو ا ل ع ل ا ق ة غير ش ر ع ي ة مع ا ل م ر أ ة هذا المفهوم لم يتطور و إ ن م ا الذي تغير تنزلاته في زمن موسى وزمن سليمان ممكن الزوج أ ل ف في زمن إ ب ر ا ه ي م وغير ا ل ج ا ئ ر الزوج أ ل ف في زمن عيسى وحده ا ل ع ل ا ق ة ا ل ث ا ن ي ة اسمها م ح ر م ة شرعا إ ذ ن هو ك ع ل ا ق ة لم تتطور هو حرام الزنا ك ع ل ا ق ة حرام لكنه أ ي ن يتجدل هذا هو الذي يتطور ثالثا ا ل أ م ا ن ة ك ق ي م ة ا ل أ م ا ن ة ب ا ل أ م س و ا ل أ م ا ن ة اليوم و ا ل أ م ا ن ة غدا هي قيمه لا تقتل التطور لا تقتل التطور واحد قلت له يا اخي الله قال ك ل المؤمنين يغضوا من ابصارهم فراكب له حصان وجاب له ي ت في الشارع يقوم بن أ التطور ر للاشياء لازم ف ن هية هي— غطوا ي ل ابصاركم ن في و ب هي ر ي ف و ن ي ح ل ا ل القيم لا تتطور ولذلك ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل ل س ا م ي ر بن عمو معاشر ا ل أ ن ب ي ا ء ديننا واحد أ ب ن ا و ا ل ل ا ت ا ل ش ا ر ك عبدنا تتنافس آ خ ر ش ر ي ع ة آ خ ر ط ب ع ة م ن ق ح ة ب ك ل م ة الله السماوي ة هي ا ل ق ر آ ن آ خ ر ط ب ع ة م د ي د ة م ن ق ح ة ب ك ل م ة الله من السماوي على ا ل أ ر ض هي ا ل ق ر آ ن لذلك جعل الله مهيمنه على غيرها من الكتب وناتحه لغيرها من ا ل أ ح ك ا م لكن تحت دعوه تطور هذه الداروينيه ا ل ف ك ر ي ة الداروينيه ا ل ط ب ي ع ي ة التي قالت ان ل صارت ط و ر من يدها ليش ليجري ل ل إ ن س ا ن هذه الداروينيه كذلك ت أ ث ر بها ا م ف ك ر ي ن إ س ل ا م ي ي ن و ت أ ث ر بها فقهاء ومدارس ش خ ي ة ح ر ك ي ة إ س ل ا م ي ة حتى دعمت أ ن ك ر ت على دارهم تطور ا ل ط ب ي ع ة لكنها خالت بما هو اشر من تطور ا ل ط ب ي ع ة وهو تطور ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة والله كلام دارهم الاحسن منهم كلام دارهم في تطور ا ل ط ب ي ع ة أ ح س ن كلامهم ده ل أ ن ه لما أنا اقول ا ل ش ر ي ع ة بتتطور معناته أ د ي ت الزمان والمكان حق ا ل تبديل ل ل ش ر ي ع ة ح ا ك م ي ة الزمان على الله و ح ا ك م ي ة المكان على الله و ح ا ك م ي ة ا ل ظ ر و ب على الله و ح ا ك م ي ة الوقايه على الله و ح ا ك م ي ة المجتمع على الله التي نردها ح ا ك م ي ة ا ل إ ن س ا ن على الله ان ا ل إ ن س ا ن حاكميته على الله عز وجل كل الفكرتين ماالهما ما كفر بالله عز وجل كل الفكرتين مااله م ا ك ف ر بالله عز وجل أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الكرام كنت أ و د أن أ ق و ل أ م ر ا اخر لعلني أ ب د أ به ا ل خ ط ب ة ا ل ق ا د م ة لكن أ ق و ل ليست ا ل م ش ك ل ة ا ل آ ن بين فقهاء المسلمين ا ل ا س ت ب د ا ل بالنصوص ولكن ا ل م ش ك ل ة أ ن ه م عندما يرجعوا للنصوص يستصحبون المرجعيات ا ل ع ش ر ة أ و بعض المرجعيات ا ل ع ش ر ة أ و م ر ج ع ي ة من المرجعيات ا ل ع ش ر ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينظر للنصوص لبيان حكم شرعي ينظر أ ي ن ا ل م ص ل ح ة فبها يقيض النص أ و أ ي ن الاخرون أ فبهم يقيض النص أ و من منزل من من من من من من من العلماء الذين يجد فيه الذين ت ب و ا هذا الكلام فبالثقه يقيض النص أ و بالقدم هذه ف ك ر ة ق د ي م ة ولا ف ك ر ة ح د ي ث ة مدرسه القدم جدا م د ر س ة ا ل ح د ا ث ة و م د ر س ة الترخص جدا م د ر س ة التشدث لن تاريخ ا ل ف ك ر ة القديمه ولن ن ت أ ر ي خ ا ل ف ك ر ة ا ل ح د ي ث ة إ ذ ن أ ي ه ا الاخوه هنالك من يرجع النص ويقيده ب ا ل ا س ر ي ة أ و ب ا ل ق د م ي ة أ و ب ا ل م ص ل ح ي ة أ و ب ا ل م ن ط ق ي ة أ و باليسر أ و بالتشدد أ و ب ا ل ح د ا ث ة أ و ب ا ل ث ق ة أ و ب ا ل ت ت ا ئ ج هذه مرجعيات عشره باطله إ ن لم تكفر بها إ ن لم تطهر ا فؤادك منها إ ن لم تنزع عقلك منها لن تكن, على لن تكن على الشرع المنزل المحمدي هذه الدعاه هي أ و ل خطوه ونحن أ س لاقتصاد اسلام س ي ا س ة إ س ل ا م ي ة اجتماع إ س ل ا م ي ع ل ا ق ا ه د و ل ي ة ا س ل ا م ي ة نحن نريد أ ن نجيب على تساؤلات ا ل م ج ن ة التي رشعت ا ل إ س ل ا م التي ا ن ت ق ب ت ا ل إ س ل ا م التي أ ر ا د ت ان تعكف ي ا ل إ س ل ا م نحن نريد أ ن نجيب على تساؤلات الغرب حين يقول أ ي ه ا ا ل إ س ل ا م ي و ن ق ل وصلتم للحكم هل ستصلون للحكم ثم تطوفون ا بكعبه بنك الدولي وتزورونا بعد تصنوا النغد ة الدولي وتطوفون بكعبه م ن ظ م ة ا ل ت ج ا ر ة ا ل ع ا ل م ي ة واقتصاديات السوق الحر أ م لكم مرئيات أ خ ر ى تجيبوا على مشاكلنا ومشاكلكم نعم لنا مرئيات أقولوا ذلك للمساقين والرحمة الرحيم اللهم عالمي اللهم نزلك على ونزولك إلى الدنيا اللهم نزلك بأغولك أقول تقول لشيرك اللهم نزلك بأغولك فالسيقل عليك ما وأستخدروا نراحب يا يا بسوائك عاشكم سمائك يا إبراهيم أخرى أصحب اللهم ا ر ح م ه اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ا ر ح ه م اللهم ا ح م ه اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ا ر ح م ه اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم よろしく h a いします。<音楽>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 ا ل م ل ي ه ا لا ر تنزل قسما المرفوعه اليك صفرا اللهم لا تنزل قسما المرفوعه اليك صفرا